يقول الامام ابو الفرج درحيم او عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم قال الحديث الثامن عشر عن ابي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال تق الله حيث كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن قال الحديث رواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن قال وفي بعض النسخ قال حديث حسن صحيح هذا الحديث قلنا قد عرضنا له في عدد من مجالس الدر هذا الدرس المبارك وقد أسهب المؤلف رحمه الله في بيان ما اجتمل عليه هذا الحديث من موضوعات أولها الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى حيث يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اتق الله حيثما كنت أي في أي مكان في السر والعلن في كل الأحوال لأن تقوى الله سبحانه وتعالى هي ملاك الأمر اتق الله حيثما كنت قال وأتبع السيئات الحسنة تمحها وقد مر بنا ما أورده الإمام ابن رجب رحمه الله في تفسيره هذا القول وهذا الجزء من الحديث وهو أكدع السيئه الحسنة تمحها وقد بين أن السيئات تنقسم إلى قسمين كبائر وصغائر وأن الكبائر إنما تمحى بالتوبة والصغائر إنما تمحى بفعل الحسنات كما جاء في قوله جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات وفي هذا الدرس عرض المصنف رحمه الله لبيان الفقرة الأخيرة من الحديث ويقوله صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن فبينا أن الخلق الحسن من خصال التقوى، وأنه من كمال التقوى. ذلك لأن الإنسان مطلوب منه أن يتعامل فيما بينه وبين ربي، وفيما بينه وبين الناس، والتعامل فيما بينه وبين ربه يقوم على مبدأ التقوى، وأما المعاملة فيما بينه وبين الناس. فتقوم على مبدا التخلق بالخلق الحسن والخلق الحسن لا شك انه من كمال الخصال والله سبحانه وتعالى وصف نبيه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم بذلك حيث قال جل وعلا وانك لعلى خلق عظيم وان من خصاله الحسنه ومن خلقه الحسن ومما اتصف به صلى الله عليه وسلم عرفت خديجة رضي الله تعالى عنها أنه لن يخزيه الله جل وعلا عندما خشي النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه يوم أن نزل عليه الوحي فجاء إلى بيته تضطرب أطرافه ويضطرب جسده ويرتجف جسده وهو يقول لأهله زملوني زملوني دثروني دثروني ثم إنه لما هدأت نفسه سألته رضي الله تعالى عنها عن السبب الذي أودى به إلى ذلك فأخبرها بما رأى ثم قال لها لقد خشيت على نفسي فقالت كلا والله لن يخزيك الله إنك لتصل الرحيم وتحمل الكل وتعين المظلوم وذكرت من خصاله الحسنه ما يدل على سموه وفضله وعلو شانه صلى الله عليه وسلم ولهذا كان الخلق الحسن من خير الخصال التي يتخلق بها المسلم والخلق الحسن من اكثر الاعمال ثوابا حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عنه خير من خير الاعمال وانه حث الامه على ذلك وقال على أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا وعلى ما يعلي الله به درجه العبد المؤمن وعلى ما يقربه من الله جل وعلا فبينا أن الخلق الحسن هو السبب في ذلك وقد جاءت أحاديث وآيات تشيد بالخلق الحسن مثل قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذا الحديث وخالق الناس بخلق حسن ومثل قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما أورده أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا بل إن ابن رجب رحمه الله أشار إلى أن الله سبحانه وتعالى أشاد بحسن الخلق في كتابه كما أخبر في من يستوجب دخول الجنة حيث قال في وصف الجنة وأنها عرضها كعرض السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ولا شك أن الإنفاق في سبيل الله وهو البذل والعطاء والكرم ولا شك أن كظم الغيظ وهو العفو والتجاوز ولا شك أن العفو عن من ظلم والمسامحة لا شك أنها تأتي في سنام حسن الخلق ولهذا أورد الحافظ أو الإمام ابن حجر رحمه الله فضل حسن الخلق وبينا أنه مما حث عليه الشرع وجاءت به الايات والاحاديث تحث الناس على ان يتحلوا بحسن الخلق واخبر رحمه الله انها وصايا وصى الله بها الانبياء فوصى الله بها نوحا ووصى الله بها داوود عليه السلام ووصى بها ابن عيسى ابن مريم وغيرهم من الانبياء كما اثنى على النبي صلى الله عليه وسلم بانه تحلى بهذا الخلق وبث النبي صلى الله عليه وسلم أمته بذلك حيث اخبر عليه الصلاه والسلام فيما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأحبكم إلي الله وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة قالوا بلى قال أحسنكم خلقا وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن حسن الخلق من الأعمال التي تثقل بها الموازين فقد أخرج الإمام أحمد وابو داود والترمذي من حديث أبي الدرداء ربي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق ولن يقتصر الامام ابن رجب رحمه الله على ما جاء من الحديث المرفوع في بيان فضل حسن الخلق بل ساق من اقوال السلف من الموقوف والمقطوع ما يبين فضل حسن الخلق ولهذا يقول رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن قال هذا من خصال التقوى ولا تتم التقوى إلا به وإنما أفرده يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر للحاجة إلى بيانه للحاجة الى بيانه يعني بيان فضلي حسن الخلق فان كثيرا من الناس يظن ان التقوى هي القيام بحق الله دون حقوق عباده فنص له يعني لحقوق العباد على الامر باحسان العشرة للناس فانه كان قد بعثه يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم انما خص معاذ رضي الله تعالى عنه بان يحسن خلقه وان يتخلق بحسن الخلق قال لانه كان قد بعثه الى اليمن قاضيا وجابيا واميرا ومن كان هذا حاله فهو قمن بان يتعامل مع الناس ولا شك ان من يتعامل مع الناس ينبغي ان يكون حسن الخلق ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ اهميه هذه الخصلة قال فنصله على الامر باحسان العشرة للناس فانه كان قد بعثه الى اليمن معلما معلما لهم ومفقها وقاضيا ومن كان كذلك فانه يحتاج الى مخالقة الناس بخلق حسن ما لا يحتاج اليه غيره ممن لا حاجة للناس به ولا يخالطهم وكثيرا وهذه ملاحظة لاحظها ابن رجب رحمه الله يقول ان كثير ممن يشتغل بالعبادة ويشتغل بتحقيق التقوى لله جل وعلا ربما انقطع ونفر عن الناس واعتزلهم ولذلك لا يحسن معاشرتهم فإذا محتك بهم وإذا ما حصل لقاء معهم قد يظهر منهم ما يتنافى مع حسن الخلق ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين للناس أهمية حسن الخلق وأن من كمال وتمام التقوى تقوى الله تعالى التحلي بحسن الخلق ولهذا قال وكثيرا ما يغلب على من يعتني بالقيام بحقوق الله والانعكاف على محبته وخشيته وطاعته اي الله كثيرا ما يحصل له ايه اهمال حقوق العباد بالكلية او التقصير فيها ولهذا يقول والجمع بين القيام بحقوق الله وحقوق عباده عزيز جدا لا يقوى عليه إلا الكمل من الأنبياء والصديقين وصالح عباد الله يقول وقال, وقال الحارف, الحارف المحاسب وهو أحد علماء السلوك ومعروف بتصوفه بالتصوف المعتدل يقول ثلاثة اشياء عزيزة او معدومة يعني قليلة في الناس او لا تكاد تجدها حسن الوجه مع الصيانة يعني صيانة هذا الوجه من ان يبذلها الانسان او يبذل الانسان وجهه للناس يعني أن يجتمع في إنسان حسن وجه وصيانة عما في عيد الناس وحسن الخلق مع الديانة يعني قليل ما يحدث لأن من ينكب على الديانة والعبادة قد يغلب عليه أن ينفر عن الناس ولا يتحمل معاشرتهم ومعاملتهم هذا معنى قوله وحسن الخلق مع الديانة وحسن الإخاء مع الأمانة يعني أن هذا الإنسان الذي يعاشر الناس ويكثر خلال مخالطته بالناس نادرا ما يكون على أمانة تامة لأنه كثرة التعامل قد تحمله على أن يتساهل فيما في أيدي الناس أو يتساهل في حقوق الناس ولذلك هذا الإمام المحاسبي يقول هذه الخصال الثلاثة قليلا ما تجتمع قال وقال بعض السلف جلس داود عليه السلام خاليا فقال الله عز وجل يعني له ما لي اراك خاليا قال هجرت الناس فيك يا رب العالمين يعني انقطعت لعبادتك ولذلك رأيت انه لا يمكن ان يجمع بين العبادة لله ومخالطة الناس فاعتزلت الناس من اجل ان أخلص لك العبادة قال هجرت الناس فيك يا رب العالمين قال الله يا داود ألا أدلك على ما تستبقي به وجوه الناس وتبلغ فيه رضاي خالق الناس بأخلاقهم واحتجز الإيمان بيني وبينك يعني مجدانك لطاعة الله ولعبادة الله لا ينبغي ان يفقدك حسن المعاملة مع الناس لان من كمال وتمام الشخصية ان يحقق الانسان كمال العبودية وان يحسن مخالقته للناس فهذه وصية الله جل وعلا لداود عليه السلام وقد عد الله في كتابه قال وقد عد الله يعني مما جعله مكملا لتمام الإيمان ولكمال الطاعة ولنيل الجنة حسن الخلق مع العبادة قال وقد عد الله في كتابه مخالقة الناس وقد عد الله في كتابه وقد عد الله في كتابه مخالقة الناس بخلق حسن من خصال التقوى النسخة اللي فيها وعد يبدو لي غير منضبطة. المعنى غير مستقيم، وقد عاد الله في كتابه مخالقة الناس بخلق حسن من خصال التقوى الكلام غير مستقيم، وإنما المراد وقد عد الله يعني حسب وجعل ذلك، وقد عد الله في كتابه مخالقة الناس بخلق حسن من خصال التقوى. بل بدأ بذلك في قوله تعالى اعدت للمتقين يعني الجنة الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فذكر أن هؤلاء استوجبوا الجنة ودخلوها لهذه الأسباب التي منها حسن الخلق قال وروى ابن أبي الدنيا بإسناد عن سعيد المقبري قال بلغنا أن رجلا جاء إلى عيسى بن مريم عليه السلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم فقال يا معلم الخير كيف أكون تقيا لله عز وجل كما ينبغي له قال يعني عيسى بيسير من الأمر يعني يمكنك أن تكون تقيا لله عز وجل كما ينبغي له سبحانه بأمر يسير تحب الله تعالى بقلبك كله وتعمل بكدحك وقوتك ما استطعت وترحم ابن جنسك وهذا محل الشاهد ترحم ابن جنسك كما ترحم نفسك أي تحب لأخيك ما تحب لنفسك وتعمل نعم قال من ابن جنسي يا معلم الخير قال ولد آدم كلهم أو ولد آدم كلهم وما لا تحب أن يوتى إليك فلا تأته لأحد وأنت تقي لله عز وجل كما ينبغي له أي إذا أردت أن تكون على هذه الحال فاعط الله حقه واحسن للناس واعمل ولا تتكل على احد فانك بهذا تحقق كمال التقوى قال وقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حسن الخلق اكمل صفات الايمان اكمل خصال الايمان كما خرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال قال أكمل المؤمنين ايمانا أحسنهم خلقا قال وهذا الحديث خرجه محمد بن نصر المروزي وزاد فيه وإن المرأة لا يكون مؤمنا وإن في خلقه شيئا فينقص ذلك من إيمانه أي إذا لم يكن كامل أو حسن الخلق فإن حسن الخلق فإن سوء الخلق ينقص من الإيمان قال وخرج أحمد وعبو داود والنسائي وابن ماجه يعني ثلاثة من أصحاب الكتب الستة والإمام أحمد من حديث أسامة بن شريك قال قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أفضل ما أعطي المرء المسلم يعني من الخصال قال الخلق الحسن قال الخلق الحسن قال وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن صاحب الخلق الحسن يبلغ بخلقه درجة الصائم القائم درجة الصائم القائم قال لئلا يشتغل المرء للتقوى عن حسن الخلق بالصوم والصلاة يعني المؤمن الذي ينقطع لله تعالى بالعبادة قد يدركه من يحسن التعامل مع الناس ولا شك أن هذا مقيد بأن يكون مؤمنا أما إذا لم يكن مؤمنا أو لم يكن ملتزما بأوامر الله ونواهيه فإنه إذا أساء الأدب مع الله جل وعلا وأساء العبادة مع الله فإن حسن خلقه لا يفيده ومثل هذا يعني هذا الوعد الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم محمول على أن الإنسان يقوم بفعل الطاعة ويزيد على ذلك وإن قلل من أنواع العبادات كالنوافل في الصيام والنوافل في الصلاة لكن حسن خلقه يكمل له ما نقص من أمور الطاعة لأن فعل الواجبات وأداء الواجبات والالتزام بها امر ضروري الله جل وعلا لا يقبل من الانسان ومن العبد العمل الا اذا وفى الاداء الواجب كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدس وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترطته عليه فأداء الفرايض مقدم على كل أفعال الأمور المندوبة ولا يقبل فعل المندوبات إلا إذا مقيمت الواجبات وهذه مسألة ينبغي أن تغفل أو لا نغفل عنها لا تغفل أذهاننا عنها قال لألا يشتغل المريد للتقوى عن حسن الخلق بالصوم والصلاة ويظن أن ذلك يقطعه عن فضلهما فخرج الإمام أحمد أبو داود من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن ليدركوا بحسن خلقه درجات الصائم القائم وأخبر أن حسن الخلق اثقل ما يوضع في الميزان وأن صاحبه أحب الناس إلى الله تعالى وأقربهم من النبيين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليهم مجلسا قال فخرج الامام احمد وابو داود والترمذي من حديث ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال ما من شيء يوضع في الميزان اثقل من حسن الخلق وان صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجات صاحب الصوم والصلاة قال وخرج ابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ألا أخبركم لأحبكم إلى الله وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة قالوا بلى يعني اخبرنا يا رسول الله قال احسنكم خلقا قال وقد سبق حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اكثر ما يدخل الجنه تقوى الله وحسن الخلق قال وخرج أبو داود من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم مبين بأنه زعيم لثلاثة أنواع من الخصال من ترك المراء وإن كان محقا فالنبي صلى الله عليه وسلم وعد أوعد وعده ببيت في ربض الجنة ووعده ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه قال وخرجه يعني هذا الحديث خرجه الترمذي وابن ماجه بمعناه من حديث أنس فالحديث له مسندان أبو إمامته وأنس رضي الله تعالى عنهما قال وقد روي عن السلف تفسير حسن الخلق يعني ب تفسيرات. فعن الحسن يعني البصري قال حسن الخلقي الكرم والبذلة والاحتمال والمراد بالبذلة يعني التواضع واحتمال اذى الناس فمن اتصف بذلك يعطي إن رأى العطاء خيرا ويتحمل أذى الآخرين ويتواضع لمن يتعامل معهم من جمع هذه الخصال كانوا حسن الأخلاق قال وعن الشعبي عامر بن شراحيل التابعي المشهور قال حسن الخلق البذلة والعطية والبشر الحسن والعطية المراد بها الكرم والبشر الحسن يعني أن يبش الإنسان عند لقاء الآخرين وكان الشعبي كذلك أي وكان عامر بن شراحيل الشعبي متصفا بهذه الصفات يعطي ويتواضع ويهش لمن يلقاه قال وعن ابن المبارك في تفسير كلمة حسن الخلق قال هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى وهي بمعنى ما فسر به الشعبي والحسن البصري رحمهم الله قال وسئل سلام بن أبي مطيع حسن الخلق فأنشد تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي هو سائله كأنك تعطيه الذي أنت سائله يعني إذا جئت تطلب منه يسر بطلبك بمذابة من يعطى أو بمذابة من يأخذ وهذا دليل على غاية البذل والعطاء تراه إذا ما جئته متهللا يعني إذا ما جئت تطلبه تراه متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائل، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائل وهذا يعني في غاية من المبالغة يعني كأن هذا الشخص لو جيت تطلب منه شيء ولا يملك إلا روحه يعطيك روحه ولو لم يكن في كفه غير روحه ولولا لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها اي لا فليتق الله سائلوا يعني لا ينبغي ان يستغل امثال هؤلاء حتى يبلغوا درجه الحرج وعلى من يريد ان يسال يتق الله فيهم حتى لا يوقعهم في حرج هو البحر من اي النواحي اتيته فلجته المعروف ومعنى لجته يعني لجة البحر هي ايه ساحه البحر هي المعروف والجود ساحله الجود ساحل الساحله يعني ساحل هذا الرجل اقل ما فيه انه يعطي وأما المعروف فمثل وسطه في البحر وهذا لا شك أنه يعني مدح فيه شيء من المبالغة إلا أن الغرض من ذكره هنا تفسير معنى حسن الخلق قال وقال الإمام أحمد رحمه الله حسن الخلق الا تغضب ولا تحتد يعني لا يشتد غضبه عندكم ايه ولا تحقر ولا تحتد تحقد لا عندنا هنا يعني ذكرها وضبطها قال ولا تحتد ولعله ولا تحقد لها وجه لأن لا تحتد يعني يعبر عنها بقولك لا تغضب فذكر معنين أفضل من ذكر معنى مؤكد ونحو ذلك قال محمد بن نصر وقال بعض أهل العلم حسن الخلق كظم الغيظ ويظهر الطلاقه والبشر الا للمبتدع والفاجر والعفو عن الزالين الا تاديبا او اقامه حد وكف الاذى عن كل مسلم او معاهد الا تغيير منكر او أخذا بمظلمه لمظلوم من غير تحد كأنه يقول إن من حسن الخلق الكرم والعدل قال وفي مسند الإمام أحمد من حديث معاذ بن أنس الجهني عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أفضل الفضائل أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتصفى عمن شتمك وهذه كلها من خصال حسن الخلق قال وخرج الحاكم من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عقبة الا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا أهل الدنيا والآخرة تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعثو عمن ظلمك ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس البار بالمكافئ ليس الواصل بالمكافئ وانما الواصل من وصل من قطع واعطى من حرم لان هذا دلاله على زياده الفضل قال وخرج الطبري أو وخرج الطبراني من حديث علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال ألا أدلك على أكرم أخلاق أهل الدنيا والآخرة أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك